بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا لا تتخذوا عدوا وعدوا ثم تلقون تلقون اليهم بالموده وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا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 والذين معه إذ قالوا, إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما, ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم, وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول إبراهيم لابيه لا لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك ربنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا سنتا للذين كفروا واغفر لنا ربنا واغفر لنا ربنا إناك العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسرة حسنة لمن كان يرد الله واليوم الآخر ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يدعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مرده والله قدير والله غفور رحيم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 وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن, فامتحنوهن الله أعلم فإن علمتموهن مؤمنات فلا فلا ترجعوهن الى الكفار لا هم احل لهم ولا هم يحلون لهم واتوهم ما انفقوا ولا دناح عليكم ان تنكحوهن اذا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 اتقوا الله الذي انتم به مؤمنون يا ايها النبي اذا جاءك إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا نشرك بالله شيئا ولا يشدقن ولا يذنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا, ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور